الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا كتاب القطق في طبعة آل البيت واقع في المجلد 23 وعشرين. مجلد 28 مجلد 28 جبارات أخرى نقلنا عنها عنهم أما كتاب الأدخل في طبعات في مجلد 23 كنا نتكلم في روايات من أعتقى نصيبه من ال عبد حيث دلت الروايات عليكم السلام حيث دلت الروايات على ضمان على ضمان هذا الشخص لباقي الشركاء و وورد الضمان بالقيمة عليكم السلام فإن الضمان بالمثل ممكن العب. نصف العاب نصف هذا العبد ربع هذا العبد كيف يكون الى مثل هو العبد الكامل هم قل ما يوجد له مثل مثل دور نص العبد ربع العبد هذا مثل ما يتصور الروايات صرحت بالقيمة اذا هذا دليل على ان ما لا مثل له يضمن بالقيمة قلنا ان هذه الروايات دلالتها غير تامة، ذلك لأن هذه الروايات يمكن أن نقسمها إلى قسمين هذه الروايات يمكن أن تقسم إلى قسمين إلى طائفتين القسم الأول ما يدل على ما يمكن أن يحمل على قيمة يوم الأداء ما بي تصريف بقيمة يوم العتق مثلا التي هي بمنزلة قيمة يوم التلف وإنما قائل القيمة هذا يمكن أن تحمل على قيمة يوم الأداء وإثبات قيمة يوم الأداء لا يدل على أنه فرغ هذا قيميا عليكم السلام ورحمة الله يمكن أن يقال انه فورا مثليا والانتقال إلى قيمة يوم الأداء حتى في المثليات إذا فقد المثل شي طبيعي وحتى إذا قلنا أن كل شيء مثلي حتى القيميات هم هي مثليات رغم عدم وجود المثل لها شي طبيعي أن ننتقل إلى في يوم الأداء، لأنه في يوم الأداء يريد أن يؤدي ويفرغ ما في ذمته، وما في ذمته المثل، والمثل ما موجود، فرأسا يصير الانتقال إلى قيمة يوم الأداء، وهذا هذا ينسجم مع افتراض ما. نريد أن نثبته فعلا من أنه حتى القيميات يمثليات ما أدنى قيميات ينسل مع, مع ذلك تبقى الطائفة الثانية من الروايات الطائفة الثانية من الروايات صرحت بقيمة يوم القتق عندئذ يقول قائل أن هذه الطائفة تدل على المقصود تدل على أن القيميات التي لا مثل لها وواضح أن شخصا من العبد حتملا مثله حتى لو فرضنا أن العبد الكامل لمثل شخص منه هذا حتملا مثله فهنا بما أنه ورد فيها الانتقال إلى قيمة يوم العتق و يوم العتق في الحقيقه هو يوم الاتلاف او شبه الاتلاف او قل يوم الضمان هذا متى ضمن هذا الذي اعتق حصته من العبد متى ضمن لباقي الشركه في يوم العتق في يوم العتق لماذا امر الامام عليه الصلاه والسلام السلام قيمة يوم العتق لو صح أنه كل شيء مثلي حتى ما لا مثله لو صح هكذا لكان يضمن قيمة يوم الأدق لأن المثل باقي في ذمته إلى يوم الأدق فيضمن قيمة يوم الأدق في حين أنه هذا الرواية قالت يوم العتق في يوم العتق هو يوم الإتلاف فهذا لا ينسجم إلا معا قيمية قيمية ما يسمى قيمية هذا تقريب المطلب ولكننا حينما نراجع الروايات واحدة واحدة نرى أن هذه الاستفادة هم ليست تامه بيها الروايات بيها ما يكون ضعيفا دلاله به ما يكون ضعيفا سندا لا تتو وشرح ذلك ما يلي في انهم هي يكون مثل رواياته اولا هذا الباب الثامن عشر من العتق الحديث الثالث ما عن محمد بن قيس، علي ب... علي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجار عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس السنقتة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شبيكا في عبد أو أمته قليلا أو كثير فاعتق حصته وله سعة عندما يستطيع أن يضمن. فليشتريه من صاحبه فيعتقه كله خلي يشتري من صاحبه ويعتقه كله وإن لم يكن له سعى من مال نظر او نظر نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد في قصاب ما بقي حتى يعتق إذا ما عنده مال حتى يشتري ويعتق ينظر ان قيمه هذا العبد يوم اعتق كم يسوى ما, ما هي قيمه هذا العبد يوم اعتق ثم يسعى العبد في قصابه ما بقي حتى يعتق الشاهد هذا لماذا يقول نظر قيمته يوم أعتق، إذن المقياس يوم التلف يوم الإتلاف لأن يوم العتق كأنما يوم الإتلاف كأنه كأنه أتلف هذا العبد، فالمقياس يوم الاتلاف ولو كان قيميا لكان أصبح المقياس يوم الأداء. لو كان مثليان لأصبح عليه قيمتهما الأداء وليس قيمة يوم العطر خب هذا أنا أقول هذه الرواية ليست طامة الدلالة وإن كانت طامة سندة ليست طامة الدلالة لأنه قيمة يوم العتق لم يجعلها الإمام على عاتق المثلف أو من هو بمنزلة المثلف وهو الذي اعتق أصلاً الإمام لم يحكم بأن هذا باعتباره اتلاف أو بمنزلة الاتلاف، بمنزلة الاتلاف، فيضمن قيمة يوم الاتلاف لم يحكم على ذلك. بالنسبة لذلك قال، فليشتريه من صاحبه، خلي يشتري من صاحبه، ويعتق خب يشتريه طبعا يشتريه بقيمة يوم الشراء. أو بأي قيمة يتفق يتفق مع الصحابة هذا ما ألعى العلاقة إن لم يكن له ساعة مال المال خب إن لم يكن له ساعة مال المال إذن ليس هو هذا ضامن اصلا ما أمر الإمام بظمانه عندما قال العبد يستسعر نظر قيمته يوم أعتاد ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتاد والعبد يستسعى يقول له روح اكتسب وجمع بقية القيمة انضينة حتى كان عتق والعبد اصلا ليس ضامنا حتى يقال الظامن ومن قيمة يوم الاتلاف العبد ليس ضامنا وانما هذا فاترفاق بالعبد الشريعه قالت ان العبد اذا استطيع فساعه و اعطى قيمه يوم الاطقي يكفي هذا بعد يؤكد هذا لم يرد اصلا في قيمه يوم الاطلاف وعلى المتلف اصلا مرد ربعين هذا مو قيمه يوم الاطلاف وعلى المتلف mij EN dat hij kalm is. Je dat hij een man is. Hij is een man. Hij is een man. is een man. Hij is een لا هو هو لماذا يلزمه لو قال أنا أبقى عبد أفرضوا قل زمن ليس هو هو الضامن ليس هو المكلف لم أفرض قل زمن لم أفرض قل زمن أن هذا أمر إلزامي أنه يعطي يدفع يستصع في قيمته يوم أعتق لكن لن يكون هو المتلف أصلا حتى نقول المتلف يضمن قيمة يوم الإثلاف ما أي علاقة له بالمتلف افرضوا إلزامي فتك أو ليس إلزامي هذه هي الرواية الأولى والرواية الثانية أيضا محمد بن قيس بسنة تام الحديث الرابع فبالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في بعد في عبد كان بين رجلين فحرر احدهما نصفه وهو صغير وامسك الاخر نصفه حتى كبر الامام يقول الذي حرر بلي وأمسك فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه الشجوج الثاني أبقى نصفه الثاني في ملكه حتى كبر حتى كبر الذي حرر حرر نصفه بل يبدو أن الرجلين المالكين أحدهما صغير أم أتقل صغير يعني إن كان الصغير مقصود المقصود بي يعني دون سن التكليف إن كان المقصود هذا فقد ورد في الروايات بالنسبة لأعمال الخير للأعمال الخيرية للصغار الذين بلغوا حد التمييز ورد في الروايات أنها منضات هذه في حد الروايات هذا وارد أنها منضات لانه عمل خيري الشبع تفضيل خب فك... والعطق عمل خيري فمن افضل الاعمال رغم انه كان صغيرا هذا ال... هذا المعتق اقر على عتقه وامسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه الثاني بقل نصف الثاني ما لعب تحت ملك قال يقوم قيمه يوم حرر الاول يقوم العبد لكن قيمه يوم حرر الاول لان العبد ادهم يجوز عندي تطور تغير صعد القيمه نزل القيمه يقوم قيمه يوم يوم حرر الاول وأمر الأول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه هذا الحديث الرابع هناك نسخه المحرر المحرر صحيح وامر المحرر يعني العبد هناك نكات مكتوبه امر الاول هذا الاول أنا كاتب هنا بأمر المحرر في حين أنه الآن في هالنسخة الموجودة عندي مع الأسف نسخة رباني أنا ما جبتها أشوف هناك ايش كاتب يقول في المصدر المحرر يعني هذا مأخوذ هذا المحرر في المصدر يعني في الكافي أمر المحرر فأنا يبدو مصححه عن المصدر يعني في المصدر مكتوب المحرر وهو المناسب للقبار لأنه يقول وأمر الأول أن يسعى في النص الذي يسعى هو المحرر يسعى. ما يقولون أن المولى يسعى، أن أن المحرر يسعى. الشخص الشخص الأول المحرر يسعى. هو السعي الاستسقاء يرجع عادة إلى العبد. فيبدو أن النسخة الصحيحة هي ديجل الواردة في المصدر وهو الكافي. وأمر المحرر أن يسعى. فإذا صار وأمر المحرر أن يسعى إجا نفس الجواب اللي شرحناه في الرواية السابقة نفس الجواب اللي جي. يعني نقول أن هذا لم يكن حديثا عن ضمان المتلف وإنما هذا إرفاق بالعبد يقال تسعى وتدفع قيمة أي يوم الإمام قيل قيمة يوم القطق ذاكا لوك بيش تسويق قيمة الأكل وهذا ما له علاقة اصلا بحكم المتلف حتى يكون دليلا على أن المتلف يضمن قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الإثلاف نفس اليوم الرواية الثالثة والأخيرة الحديث السادس من العبادة عن الحسين بن محمد عن مغالب بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت أبا عبد الله عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه ها. هذه الرواية في, ال... في نسخة ربواني جاعل بعنوان نسخ بدل جاعل أنه هل يؤخذ بما بقي بقيمته يوم أعتق هذا في نسخة رباني بعنوان نسخ بدل هل يؤخذ بما بقي بقيمته يوم أعتق وفي الكافي أنا راجعت الأصل الكافي وفق نص لفترة عندي من نسخة الآخندي أنا الموجود عندي في مكتبي نسخة الآخندي هناك شكل مكتوب هل هل بر... نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمتي يع اعتقد في الكافيش في... في نسخة الكافي والرباني جايب هذا بعنوان نسخة له. فان أخذنا بهذه النسخة، إن أخذنا بهذه النسخة، اهنان هذه خش رواية يعني تدل على المقصود، لأن الضمان جعل في هذه الرواية على المعتق. يأخذ بما بقي يعني المعتق يأخذ بما بقي قال نعم يأخذ بما بقي من بقيمتي يوم أحتق فيقال يقال هذه خشوة اهنان بعد العتق على الغمان على من أحتق ولم يستصع العطم ما وارد أن العطم يستصعب إنما ال الذي اعتق هو الذي يكون ضامنا ضامنا بقيمة اي يوم بقيمة يوم العتق قبل ماذا لو كان الضامن يضمن المثل لكان عليه قيمه يوم الاداء لان المثل يبقى في ذمته الى يوم الاداء شحن انه ما قال هكذا قال يوم اعتق فهذا دليل على أن المثل يضم... على أن ما لا مثله يضمن بالقيمة وطبعا هذا لا مثل له حتى لو كان العبد له مثل لكن نصف العبد هو ما المثل إلا أن هذه الرواية اولا من ناحية السند لو أخذنا بسند الكافي فيه معلبنا محمد عن الحسين بن محمد عن معلبنا محمد الحسين بن محمد ثقة لكن معلبنا محمد عن ما... الذي يروي عنه الحسين بن محمد لم تثبت وثاقته ولو أخذنا بنسخة الشيخ الطوسي سند الشيخ الطوسي تام لكن في نسخة الشيخ الطوسي كلمات بقيمته يوم أعطق ما موجود أصلاً. في نسخة الشيخ الطوسي موجود هل يؤخذ بما بقي؟ قال نعم يؤخذ بما بقي من آي بقيمته يوم أعطق ما موجود إذا تردون النسخ الأصلية، شيخ الطوسي رواه في التهديد، المجلد الثامن بحسب نسخة ما عندي نسخة الأخوندي، بحسب النسخة المجلد. عندي نسخة الأخوندي، المجلد الثامن الحديث تسلسل الحديث سبعمية وأربعة وثمانين. يعني تسلسل الحديث من اول مجلد الى اخر المجلد الى تسلسل عام مو مو تسلسل الحديث في البعض عندما تسلسل الحديث في المجلد سبعمئه واربعه وثمانيه هذا موجود هناك واذا تردون في الكافي المجلد الثالث باب المملك بين الشركاء يعتقى أحدهم نصيبه أو يبيع حديث 6 صفحة 183 بحسب طبعة الآخندي خب هذا أولا ثانيا يبدو لنا أن نسخ الكاف هم مختلفة أفرضوا لو أردنا أن نأخذ بنسخه الكافي ويقال عادة أن الكافي أضبط الكوليني أضبط من الشيخ رحمة الله عليهم ألوه لحالين لو أردنا أن نأخذ بنسخه الكافي يبدو أن نسخة الكافي مختلفة وذلك لأن الشيخ الحور الموجود في كتاب الشيخ الحور كان النسخ بدل اللي خالد رباني هذا الرباني ماخذ اخذ هالنسخ بدل من من نسخه الكافي اللي كانت عندك نسخه الكافي اللي كانت عند رباني ب جمله بل ما قيمه يوم اعتقد وما اعتقد بها فالرباني ماخذه او طابعه الرباني سهوا ان شاء الله الرباني نفسه او شغله الطباعه ما ابي هناك في في طبعة الرباني هذا خالق نسخ بدل لكن الطبعة التي كانت قد الشيخ الخور هذا مبي فالش فهنا هذا طبعة آل البيت فيها خصوصيات أدق من طبعة الرباني فيها الخصوصيات هنا نص الوسائل هذا يؤخذ بما بقي فقال نعم يؤخذ بما بقي منه ما ب بقيمة يوم الآي ثم الشيخ الحر كاتب هو رحمه الله في في النسخة المخطوطة يبدو بخط الشيخ الحر هذا موجود يقول يقول في نسخه الشيخ الحر يقول في نسخه زياده بقيمتي يوم اعتاق يعني في نسخه من نسخه الكافي هل زياده موجوده هذا شنو معنا؟ معناه معنى ان نسخ الكافي مختلفه فيما بينها وعلي فكيف نتمسك بهذا الحديث خذ هذه روايات من أعتقد خصته انتهينا من اضحي اذا نستطع ان نتمسك لا بالطائفه الاولى ولا بالطائفه الثانيه خب هناك روايه اخرى هذه الروايه بعد ما لها علاقه به عطق العبد هم يتمسك بها لقيمة لقيمية القيميات لقيميه ما هذا مثل له الرواية هذه هار هذه الرواية أنا هنا نعطي عنوان من نسخة الرباني الوسائل المجلز السابع عشر بحسب طبعة الرباني باب 23 من اللقطة الصفحة 372 373 هذا بحسب نسخة الرباني أما بحسب نسخة آل البيت نسخة آل البيت هم لقطة بعد هذا لقطة ما تختلف أين هذا وذاك بحسب نسخة آل البيت مجلد خمسة وعشرين صفحة 468 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابي عن النوفل عن السكون عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن صفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ففيها سكين فقال أمير المؤمن عليه السلام يقوم ما فيها ثم يأكل لأنه يفسد الإمام يقول صح الصح اللقطة يجب أن تعرف لكن هذا لا ممكن تعريفه لأنه ما يبقى يفسد طعام هذا يقوم ما فيها ثم يأكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرم له الثمن القيمة اللي قومها من ريا فقيل يا أم الرممل لا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسي قالهم في ساعة حتى يعلموا هذه من الروايات اللي يتمسك بها لأصالف البراءة الرواية وحيدة في الباب باب 23 من اللقط الرواية الوحيدة في الباب ما فيها ما غير هذه الروايه هذا الشيخ الحر رحمه الله انزعج من هال من هالرواية فعلق الشيخ الحر انا ما دي شفت هال التعليق ما دي من لا على في نسخة الرباني أنا قال كل حاجه سنترك تعليق الشيخ الحر فهذا دليل على ان ان اصطناعه عاده ريميه والامام قال يقوم ما فيها ثم يؤكل فإن جاء طالبها غرموا له الثمن هذا ثمنه يوم الاسلاف بعد يعني يوم اللي أكلوه يوم الاسلاف فلو كانت القيميات أيضا تضمن بالمثل ما المفروض أن يقول عليه الصلاة والسلام يضمن له قيمة يوم الأداء ما قالها قال هكذا قال يقوم ويؤكل بعد ذلك تدفع له القيمة فهذا دليل على أنه القيمة قيمة يوم الإثلاف وهذا لا ينسجم إلا مع الإيمان بقيمية القيميات إلا أن هذه الرواية أيضا في نظري غير طامة الدلال سأني أطرح فيها الرواية تفسيرا الآن أقول التفسير اللي أطرحه التفسير لو احتملناه يكفي في أن يسقط في العنس المجمل بعدها. لو احتملنا على التفسير ولو جزمنا به واستظهرناه خبرك التفسير ما يلي نقول أن هذا الإمام يقول يخوّم ما يقول أكلوا ما يقول الإمام كلوا وإضمنوا فستضمنون القيمة لو كان قايا لهذا الشكل نقول إذن المقصود أن هذا قيمي لأنه لو كان مثليا لكانوا يضمنون قيمةهم الأداء بينما ما قالك أعطى فرض عليه السلام قيمة يوم الإسلاف أنا ما أفهم من الرواية أنه يقول كلوا وضمنوا ثم ادفعوا قيمة يوم الإسلاف ظاهر الرواية حسب ما أفهم لو أن أحداً ما ما وافق على هذا الاستظهار يكفي احتمال هذا يكفي للإجمال ظاهره حسب ما أنا أفهم هذا هو أنه يقول الآن اشتروه مو أكلوا واغمنوا يقول قوموا اشتروه اشتروه في ذمتكم طبعا يشتروه بقيمه أي يوم خلو نفس اليوم اللي يدوني أكلوا هذا معنا قوموه ثم أكلوا فتجي القيمة في الذمه طبعا هاي هنا رح تجي يوم الإطلاف قيمة يوم ما أكلوا وعلى الأقل احتمال ذلك أن المقصود هذا ليس المقصود ضمانوا ما أتلفوه بعد الإطلاف لا قبل الإطلاف قبل الإطلاف طوموه وأكلوه نستغر أو نحتمل على العمل. عن المقصود هذا. فإن كان المقصود هذا تكون الرواية أجنبية عن المقام تماماً. ما العلاقة؟ بما نحن فيه. بقيمة اليوم بقيمة يوم الشرع معك. أنت تشتري شيئاً بقيمة يوم الشرع قل الآن يا دنيا كلوا واشتروا يأكلوا. طبيعي يشتري بقيمة نفس اليوم هذا شيء طبيعي فلم يكن هذا من باب أن أنه من أكل مال الغيف فهو له ضامن هناك صح من أكل مال الغيف فهو له ضامن هناك نرى أنه يضمن قيمة أي يوم قيمة يوم الأداء وقيمة يوم الترف أما من يشتري يشتري بقيمه يوم الشراب فطبيعي أنه نفس اليوم اللي شاهدوا هذا بصار بناءهم ياكلوا بقيمة نفس اليوم سيكون لا بالعكس بالعكس هذا هو الظاهر الامام ما قال كلوا وبعد ذلك تضمنون عندئذ ادفعوا ضمان يوم الاتلاف ما قال هكذا ظاهره هذا الذي انا اقول على الاغل احت... نحتمل سأقلشي. نحتمل هذا وعليه فهذه الرواية لا تدل على المدعا بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى روايات نكاح الأمة المسروق. الدالة على أداء قيمة يوم الدالة على أداء قيمة الولد وهذا ما نبحثه غدا إن شاء الله